Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. Terima. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد، سيد الأولين والأخرين، والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آل الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.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 أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة ك... كالأمر بالصلوات أو كأمر بالصلوات أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل أو فعل يخرج المأمور عن العهدة. هذا امتداد للكلام على الأمر تعرفون أننا في الجلسة الماضية تكلمنا عن الأمر من حيث تعريفه وأنه استدعاء الفعل في قول وكذلك أيضا من حيث صيغته وأيضا من حيث هل إن الأصل فيه أنه يقتضي الوجوب وأن يقتضي التكرار وهل هو على الفور كل ذلك سبق الحديث عنه في الجلسة الماضية وهذا استكمال أيضا لمبحث الأمر فالأمر حينما يبحثه الأصوليون يبحثونه من هذه النواحي ومن هذه الجهات من هذه المآخذ والمطولات تطيل في هذا كثيرا غير أن يحب أن ننبه إلى كلمة قلناها في الجلسة الماضية ولكننا لم نفصل القول فيها على الرغم من أنها مهمة وضرورية وهي لها مدخل لموضوع العقائد والأصوليون من المتكلمين سواء كانوا أشاعره أو معتزلة فيها في مبحث الأمر وفي مبحث الكلام على تعريف الخطاب خطاب الله المتعلق، فالمبحث عند التعلق والبحث عند الأمر يبحثون قضية، وهو أننا حينما قلنا إن تعريف الفعل، تعريف الأمر هو استدعاء الفعل بالقول، يعني طلب الفعل بالقول. حين الكلام من حيث اللفظ. والصيغة لفظة همر أو طلب بأي أنواع من أنواع الصيغ هذا الأمر فيه ظاهر وكل ما تكلمنا عنه فيما مضى هذا هو المقصود به وبخاصة حينما تكلمنا عن صيغته ومن حيث أيضا لغة وحينما تكلمنا أيضا عن إفادته للوجوب وإفادته للدعاء وإفادته للإستهزاء والتهاكم والإهانة والتكريم إلى آخر أغراض الأمر المعروفه. لكن حينما يكون الكلام على الشريعة وحين لأننا نقول أن التكليف هو خطاب الله وحينما نقول أن الأمر هو أمر الله تأتي قضية وهي موضوع كلام الله عز وجل معلوم أن الأشاعر لا يثبتون من الصفات إلا سبعة ليس من صفة الكلام ليس منها صفة الكلام فحينما يأتي كلام الله عز وجل وكله أوامر ونواهي القرآن كله أوامر ونواهي أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر أو الصيغة الأخرى كتب عليكم الصيام كما قلنا إن صيغه كثيرة منها فعل الأمر ومن فعل مضارع المقرون بنام الأمر وكذلك أيضا المصدر النائب عن فعله واسم الفعل إلى آخر هذه كلها أوانع فهم يقولون إن الكلام عندهم ينقسم إلى نوعين كلام نفسي إينعم الأشاعرة المتكلمين يقولون كلام نفسي وكلام لفظي، فهم ينفون عن الله عز وجل الكلام اللفظي، ويثبتون له الكلام النفسي، يعني معنى في الله عز وجل يدل عليه بالألفاظ. لماذا يقول لأن الألفاظ محدثة؟ والله لا تتعلق بالحوادث. هذا هو الشبه القائم عندنا، أنها الألفاظ محدثة ومخلوقة ونعود. وجاءت قضية القرآن مخلوقا وغير مخلوق. هي من هذا. المنطلق. نعم. أفضل. محددة أي نعم. ولا والحوادث تتعلق بالله عز وجل. لأن الله قديم والقديمات تتعلق به الحوادث. لأن الحوادث تعني أن الله حادث. لكن تعلمون أن علماء السلف يقسمون الصفات إلى صفات ذات وصفات أفعال. صفات الأفعال على معنى أنها هي صفة لله عز وجل من حيث انه قدرته كالخلق مثلا الخلق صفة فعل الكلام صفة فعل كل الفرق متفقة على ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق لكن معلوم انه يخلق متى شاء ويتوقف أن الخلق متى شاء، فلا يلزم من كونه يخالق أنه يخلق دائما إنما صفة تحت مشيئته وإرادته كذلك الحال نقول في الكلام كما تقولون في الخلق نقول في الكلام على معنى أن الله عز وجل متكلم حيث شاء فتكلم في الماضي وتكلم بالقرآن ويتكلم في المستقبل فهو يتكلم متى شاء وهذا وهذه صفات الأفعال كالخلقي وكا بل جميع المتعلق سبحانه وتعالى بخلقه ويردته وهذا يخلق ما يشاء خلق ويخلق وسوف يخلق إن شاء فالأمر كله تحت مشيئته وهذا لا يعني أبداً تعلقاً بالحوادث ولهذا قالوا في الأمر كما قالوا في الكلام إنه فاعتبروا أن الكلام نوعان كلام النفسي وكلام اللفظ فقالوا أن الكلام النفسي أمر قائم بالنفس لكن هذا غير ظاهر أبدا فهم محجوجون بالعقل واللغة والشرع. أما من حيث العقل فغير المتكلم لا يسمى متكلما أبدا القدرة على الكلام وهذا نعم لكن ليس متكلفا لا يكون سا متكلما حتى يتكلم باللف أما من حيث اللغة فأيضا كذا ليس من الإنسان لا يكون يعني أمرا إلا بصدور ما يدل على الأمر أما من حيث الكلام لا يكون كلامه إلا إلا إذا كان باللف ويدل على ذلك القرآن حينما نأتي لقصة زكريا عليه السلام، الله عز وجل حينما طلب من ربه أن يعطيه علامة على أنه, أنه يهب له ولدا، أنه يهب له ولدا، قال آيةك ألا تكلم الناس الثلاثة أيام إلا ربك؟ الكلام ف في آية نعم لا في آية كل ال... آيات الإمام آية مريم فش الآية اللي يجعل لي أقلات وكذا في وعاءة ال... سورة مريم آه ثلاثة لا سوية، فخرج على قومه المحرفة أوحى إليه من سب حجرا توعشيا، فأياته أن لا يتكلم على معنى أن يفقده الله عز وجل القدرة على الكلام لأنه قال أعطني آية على أن أنني أن زوجتي حملت مثلا وأراد هذا، تعجلا ولا ليس ليس هو يعني عدم ثقة بالله وبوعد الله. إنما الصفة البشرية كما مر معنا في تفسير سورة أهل عمران فالله عز وجل أعطاه آية وهي أن لا يتكلم أحمد الله أن منعه القدع آياتك أن لا تكلم الناس ثلاثة ليالي سويا فأوحى إليهم فدل على أن الوحي ليس كلاما أن الوحي ليس، فلو كان كلاما لما, لما لما لما لما كان القرآن صادقا لا تكلم الناس، فأوحى إليه. وكذلك أيضاً في مريم قالت إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم أنسياً، فأشارت إليه، فدل على أن الإشارة ليست كلاما لأنها نذرت أن لا تكلم الناس أن نذرت رحماني صوما فلن تكلم اليوم وإنسيه فأشارت إليه فدل على أن الإشارة ليست كلاما وكذلك زكريا أوحى إيحاءا وأشار إليه من سبحوا فدل على أن الإشارة والذي في الضمير ليس كلاما ليس كلاما ولا يسمى كلاما والأمر الثاني من حيث الشرع أن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع نمة الخطأ والنسان وما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تفعل أو تعمل فحديث النفس ليس كلاما ولو كان كلاما لازم المطلق الذي يعزم على الطلاق ولازم الناذر الذي مجرد ينوي أن ينذر ليس كلام وإنما يؤخذ الإنسان بكلامه لكن لو أراد أن يطلق على الكلام الذي في النفس كلاماً لا بد أن كله قرية، كما قال سبحانه ويقولون في أنفسهم، لو لا يعذبنا الله بما نقول، ويقولون في أنفسهم، فلو قال ويقولون لو لا يعذبنا الله كان قولهم مسموعا أليس كذلك؟ فلو أطلق وقال ويقولون لو لا لو يعذبنا الله كان يقول مثلا السامعون من صعب أو كفر ما قالوا شيء، لكن الله عز وجل أخبر ما في أنفسه، ويقولون في أنفسه. فده لا عن القولة ليس قوله ليس قولا إلا بقارينة إلا بقارينة هذا من حيث العموم ومن حيث اللغة من حيث كلام الله عز وجل القرآن هو كلام الله حقيقة ولهذا يقولون الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري الكلام كلام الباري والصوت صوت القاري لو نظرنا إلى قوله لو نظرنا إلى قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله المسمع هذا ما هو كلام الله فإذن القرآن الذي بيديه كلام الله فالمقصود يعني أي مشركين سواء كان في عاد النبي صلى الله عليه وسلم أو إنسان يسلم كفر نقرأ عليه فنقول هذا كلام الله يسمع كلام الله فالمسموع هذا هو كلام الله يدل على ان هذا كلام الله حقيقه لفظه هو معناه فلا دعى أن نقول الكلام النفسي والكلام اللفظ والمدلول عليه بكلام اللفظ ولهذا ستجدون في وصول الفقه وأغلب المؤلفات في وصول الفقه يتقول هذا هذا الكلام النفسي والامر النفسي ولهذا أيضا الأوامر يقال الأمر النفسي ولكن الألفاظ مدلول عليها باللفظ باللفظ العربي وهذا غير صحيح وهذا يؤدي لنفي صفة الكلام بالله عز وجل واضح الكلام هذا؟ فإذن هذه اللي كنت أريد أن أنبيكم إليها قضية أخرى إذا تجدونها مبحوتها وأشر إليها في الحاشية أيضاً لو قرأتوا ما وجدتوها وأشر إليها أظن ما دي ستاتي أظن ستاتي الظاهر ما هذه جت ولا ما وقفنا عندها يمكن أشر إلى الشارح اللي هو الإرادة أن الأمر لا يقتضي إرادة ليس شرطا أن تكون الإرادة متفقة مع الأمر. شو أضمنا ذكرها؟ كنَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ على كل حال هذه المسألة أيضا تبحث في أصول الفرق يراد بها الرد على المعتزلة. المعتزلهم يقولون إن الله لا يعلم الشيء حتى يقطع. إن الله لا يعلم الشيء وأن أفعال المكلفين الناس يفعلون يعني بمقتضى لأن الله لا يأمر إلا بما يريد. لا يأمر إلا بما يريد. لكن هذا مردود عليهم لأن يقولون أن الأمر لا يستلزم الإرادة. تجدون هذه المسألة مبحوثة في باب الأوامر أن الأمر لا يستلزم. الإرادة يريدون بذلك أن يردوا على المعتزلة على معنى أن الله أمر أبا جهل بالإيمان أمر أبا جهل بالإيمان ومع هذا لم يسلم أبو جهل وكذلك بلا وكل الكفار الذين أمروا بالإيمان فهم يقولون المعتزل يقول لا الأمر لا يكون أمر إلا فهم يجعلون من تعريفات الأمر أنه يستلزم الإرادة عموما السنة يقولون لا الإنسان قد يأمر أمرماً وهو لا يريد أن يقع إذن ما هي الحكمة؟ الحكمة هي للابتلاء الحكمة هي للابتلاء بدليل أن الله عز وجل أمر إبراهيم مثلا أن يذبح ابنه وهو الله يعلم أنه لن يقع الله الله يعلم أنه لن يقع فأمره وهو يعلم أنه وهو لم يريده الله أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وهو لم يريده قوة وهذا لا مانع منه حتى عقلا. عقلنا ما نعمله احيانا قد يكون السيد يامر عبده من مجرد يرى هل يطيع ولا يطيع لكنه يعلم انه لا يريد ان ينفذ ولو اراد ينفذ لما منع انما يصدر الامر ليرى مدى طاعه واحيانا حتى يعني في في في في معقولات الناس الاب قد يقول لابنه كذا وهو لا يريد ان ينفذ بس يرى هل يطيع ولا يطيع فاذا الامر لا يستلزم الاراده الامر لا يستلزم الاراده وهذا معقول وهذا يرد يريدون بها الرد على المعترسين، فأنا حببت أن أشيل لهذه سرات خفيفة وستأتي مبسوطة إن شاء الله إذا عودنا الكرة مع المباحث هذه، فهذه كنت وعدت بها في الجلسة الماضية لكن يعني فات الوقت ولم ننجزها، فهذا فهذا مو جزءة موضوعنا في هذه المسألة في هذه الجلسة الأمر بإيجاد الف الأمر بإيجاد الفعلي. أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به هذه أيضا مما باحث الأمر أن الأمر بإيجاد الفعل أمر به أمر بما لا يتم الفعل إلا به هذه أيضا منطلقة من أصل الأمر كما قلنا أن الأمر هل هو للوجوب لقضي التكرار؟ هل هو على الفور؟ كذلك يقول هل الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به ومعلومنا أن, أن الذي لا يتم إلا بإما أن يكون سببا وإما أن يكون شرطا يعني هل الأمر بالشيء أمر بأسبابه وشروطه لاحظ عندنا أسباب وشروط وأركان الأركان ما بها قطعا لأن الركن جزء المهية ما داخل يعني القيام لما يقول صلى القيام هذا لا يحتاج إلى داخل لأن القيام أصل فيما هي الصلاة القيام السجود والركوع إلى آخر لكن الطهارة الطهارة شرط فهل الأمر بصلاة أمر بالطهارة هذا على افتراض أنه لم يأتي أمر خاص بالطهارة لأنه إذا جاء أمر, أمر خاص هذا شيء آخر هذا شيء آخر إذا, إذا جاء نص هذا ما في كلام إنما الكلام إذا أمر الشرع الشارع بأمر وهذا الأمر لا يتحقق لا يمكن تحقيقه إلا ب اتخاذ الوسيلة الفلانية كذا فهل الأمر بها أمر بأن نأخذ هذه الوسيلة أم لا هذا معنى هذه المسألة هل الأمر بالفعل أمر بما بما لا يتم إلا به التي هي الشروط والأسباب التي هي الشروط والأسباب فهو يقول نعم إن الأمر بإيجاد الفعل أمر أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به قال كلام ربي صلواتي أمر بالطهارة المؤدية إليها وقال هنا في الشائل المحشي وقال المصنف عن الجوين يجب بوجوبه إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا إذا كان عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوب مشروطه لكذا الذي يبدو لي في المسألة أن المعقولات والعاديات هو تصور الشر تصور شيء على هيئةه الشرعية لا نعرفه إلا عن طريق الشرع فما أدري يعني ما هو إذا الآن لم أتبين محل الإشكال مثلا حينما الشارع يأمرنا بالصلاة على هيئة مخصوصة وكيفية مخصوصة. نحن لم نعلمها إلا من الشارع. فإن يكون الشرط أن يكون أن تكون الطهارة شرطا فيه، هذا أيضا لم نعلمه إلا من الشارع. أليس كذلك؟ فكن يقول قال المصنف يجب بوجوبه إن كان شرطا شرعيا. هذا أنا في فهمي الآن الحقيقة أنا لا أقول لكم إن أني متوسع فيه لكن البادر للذهنة تعملته أول مقرأته والآن معكم هو أن الشيء الشرعي لا نعرفه إلا عن طريق الشرع فحينما تكون الطهارة شرطا لصحة الصلاة هذا لا نعرفه إلا من الشرع على معنى أن لا ندرك حينما يقول صلوا لا يمكن أن ندرك أن الطهارة شرط في صحة الصلاة إلا من الشرع لا ندرك أن الطهار شرط إلا من الشارف إذن حينما يقول صلو لا أظن أننا نفهم من قوله صلو توضعوك لا يمكن لكن لو كان شرطا عقليا يتوقف على من ناحية العقلية ناحية هذا ممكن أن يكون فعل الأمر بها أمر بي فأنا مخالف لـ لـ لـ في فهمي الآن أنه ينبغي أن يكون العكس وقال المصنف يجب بوجوبي أنتم معي الحاشي معي في صفحة ستين السطر العاشر السطر العاشر من صفحة ستين قضن العاشر والتاسع العاشر التاسع ها؟ وقال المصنف يعني المصنف طبعا مرد الجويني، مصنف الجويني لأنه كان الشارح كان يقول الشارح وقال المصنف يجب بوجوبه إن كان شرطا شرعيا كالوضوء للصلاة لا إذا كان عقليا كترك ضد الواجب أو عاديا كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه فلا يجب بوجوبه مشروطه لأن المشروطة لا يوجد بدونه عقلا أو هذه الأخيرة لا فإذا كان الوجوب الشرعي فنحن لا نعرف أن هذا شرطا إلا من الشارع الطهارة ستر العورة استقبال القبلة هذه لا نعرف أنها مطلوبات شرعية من طريق الشارع فهي لا تفهم من قوله صل إنما حينما قال أيها الذين آمروا إذا قوموا جزاتهم فاغسلوا عرفنا أن هذا مرتبط بهذا إذا قمتم فغسلوا ولهذا تسمى هذه شروط؟ تسمى هذه أحكام وضعيه تسمى أحكامًا وضعيه على معنى الشرط والسبب والمانع هذه تسمى أحكام وضعيه لأن الشارع هو الذي وضعها وجعلها علامات على تحقق الهيئة الشرعية والشيء الشرعي المطلوب فحينما يقول في الزكاة ملك وصاب وحوالان حول إلى آخر وحرية واستقلاب إلى آخر هذه ما نعرفها إلا عن طريق النصوص. ولا لفظ مال مجموعة بالتصدق كم هو 10%-2% هذه لا نعرفها إلا عن طريق الشارع فحينما يقول الزك لا نفهم منها لابد الحل ولا نفهم منها أنه يكون 2.5% ولا نفهم منها إلا عن طريق الشرح. فهي حقائق شرعية لا تفهم إلا عن طريق الشرع فمن هنا الأمر يحتاج إذا كان لا يتوقف عليه عقلا إلا فنعم أمر به فنعم فهو به لأنه لا يتصور تحققه إلا به كترك ضد الواجب هذا صحيح لأن عقلي يعلم أنه لما يقولك صل معنى أنه لا يمكن إلا ضد الصلاة أو صلاة أو علاقة ضدها, ضدها من حيث ضد الشرعي أن تكون غير طهارة أو صرات من غير سئة العورة فهو نعم نهي عنها أو أو, أو, أو إيجاد ل... ل... لما يتستزمه عقلا أو تتم به عقلا وكذلك أيضا عادة أيضا ما دام الأمر رجع إلى العادة كالوجه الوجه ما دام أنه أطلق وليس في الشهر عرف الوجه الذي هو ما تحصل بين المواجه ونرجع إلى اللغة نرجع إلى العادة إلى آخره فيكون شرط عادي طبعا ليس عقلي إنما عادي على معنى معروف في سم وجه لما تحصل بالمواجه والمواجه تحصل تحصل بهذه المنطقة ولا أحد يسمي هذا وجه ولا هذا وجه وليس هذا وجه إنما الوجه هو هذا نعم قد تأتي القضية هل يأخذ جزء من الرأس أو لا يأخذ أو احتياطا غير احتياطا هذا هل هو من الرأس أو هل من الوجه أو لا وين حده هذا حينئذ ما لا يتم الواجب به إلا, إلا به فواجب حين قد نزيد قليلا من باب استكمال المطلوب الشرعي فقط فهذا نعم ممكن أن نقول من ناحية لأنه لا يتم الواجب إلا به لكن الطهارة لا نعرفها إلا عن طريق الشرع أنها أن... لأن لا... لا نعرف لا عقلا ولا عادة أن الصلاة مطلوبة بالطهر ما نعرف إلا حينما ما قالنا جميع الصلاة مطلوبة بالطهر هل كنا نعرف أن أن التراب يحل محل الماء؟ ما يمكن أن ذلك لا بالعقل ولا بالعادة ما يمكن نعرف ولا يمكن الإنسان يعني مجرد أو قال هذا كما لو قال الإنسان مثلا ولا يمكن أي إنسان يقول إن إن إن استعمل الخرق بدل بدلا التراب ما يمكن لأن لا هذه مجالها النصوص الشرعية، فهذا هو الذي يبدو لي، فأضع المسألة في ذهنكم، ولا نجد أن أجد زيادة يضحكها، وقد أكون أنا نبى ذهني عن شيء، أو ولا على أن أجد شيئاً غير هذا، لكن أرجو أنه فيما أوضحته يكون زيادة تصور في المقصود، وقد أكون، وقد قد تكون المسألة تحتاج إلى مزيد تحليل. قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كأمر بالصلاة أمر بالطهارة وأمر بالطهارة المؤدية إليها الاعتبار أنها شرطا إذا وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدى على معنى هذا مسألة أخرى إذا فعل مسألة أخرى ما لا علاقة بالمسألة الثانية على معنى أن الأمر إذا أتي به على وجهه وقال صل ثم صلى فإنه حينئذ يخرج به من العودة على معنى سقط توجه الطلب له وسقط لزوم القضاء عليه ولهذا سيأتي يقول إن القضاء يلزم بأمر جديد بعض قال إن القضاء يلزمه أمر جديد وحالما لكن لا بد أن يكون فعله على الهيئة الشرعية أما لو فعله قاصرا أو ناقصا فهذا قد يحتاج يعني يكون, يكون يكون يكون لم يأتي بالأمر على وجهه فيحتاج إلى لم يكن لم ي... لم يوفي فلا يكون قد خرج من العهدة وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة قال الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل قال الشارح هذه ترجمة يدخل في خطاب الله تعالى إلى آخره المؤمنون إلى حد. ما معنى قوله الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل هذه ترجمة ما معنى كلمة هذا شوف وقرأوا معك كتاب عندك أنت ولا ما عند عندك وأنا كشتروا ترى طبعا عند المشاه شوفوا عندك عندكم اللي بعراشتوها الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل هذه ترجمته يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون والسياد الاخره والساهي والصبي والاخره ما معنى قوله الذي يدخل في الامر والنهي وما لا يدخل هذه فالقيحة ما معنى هذه العبارة أنا أسألكم حتى اولا تكونوا معي والامر والثاني حتى تعرفون التعامل مع عبارات النصوص والمتون والشروح لا يسألك كنت كاتب تنبيه ولا شيء لأن في بعض النسخ مكتوب فيها خاصة النسخة المجردة الصغيرة فيها يعني عبارات تدل على على المقصود يعني ها أي مشايخ خلي شو. خلي شو من اللي يعرف قبل قبل حتى ما نسأل نشوف اللي اللي يعرف يقرأ طي شارف عيده وشاح تنشوف من اللي عرف اللي يتابع هذا شيخ الفعل الشرعي المأمول به إذا أدا يخرج منوعة من عهده إذا كان أمر بالفعل أو نهي بعدم الفعل أنا أسأل عن العبارة هذه الذي يدخل في الأمر والنهي وما يدخل هذه ترجمة يدخل في خطاب الله لا هي المسألة ليست معقدة يعني أنا ما سألت عنها الصعوبتها أنا ما سألت عنها الصعوبتها إنما يعني يعني التركيب تركيب المتن والحاشية هو اللي يشوش بس ترتيب ترتيب المتن والشرح هو جاء التشويش من هنا يعني وكذلك الصيغة الصيغة ليست يعني هي هي ال ال الإشكال أو التشويش جاء من من الصيغة فقط ولا هي ما هي ما هي معقدة ولا صعبة ولا لها علاقة يعني بالعمق العلمي إنما أنا سأل